أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامراء كتاب أنزلنا وإليك لتخرج الناس من ظلماتنا النور بإذن رب إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات ما في الأرض قول إذن عذاب الشديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على آخر ذو يسدون عن سبيل الله ويبغونا عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول الله بلسان قومي لي وإلا فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلهم موسى بآياتنا أن أخرج قوم كما أظروا آتنا وذكرهم من أيام لله في ذلك الآيات لكل صباه الشكور أيضا قال موسى لقوم يذكرون الله عليكم لينجاكم ونهى الفرعون يسهمونكم السوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحرون أَغْنَىٰ لَهُم مَّلَأُ أُمِّ الرَّبِّ كَمُرِيبٍ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۚ بَقِيَّ مُوسَىٰ إِن تَكْفُوا أَن تُمَزِّقُوا الْأَرْضَ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ لم يأتقوا نظر الذين من قولكم قول نوحا وعادا والسموه والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءت رسل من البينات فردوا أيديهم في أفوال وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما إليه قالت رسولنا في الله الشك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم ننزروا لكم ويواخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بم أنتم بشر نسلنا تريدون أن تصدونا أما كان يعبد آباؤنا فأتونا, فأتونا بسلطان مبين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 ولا على ما أزيتم فليتوكل الذين كفروا لَكُمْ وَمَا رَضِينَا بِالْكُفْرِ فَلَنَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَأَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَوْ شَاءَ لَأَهْلَكَهُمْ بِذَنْبِهِمْ وَلَكِنَّ فَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ جَبَّارٌ مَغْنِيرٌ وَرَاهٍ يَأْمُرُ وَيُسْقِمُ مَا فِي الصَّدْرِ إِذَا مَا هُوَ بِغَيْرِ عَذَابٌ مثلا الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتد من ريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض من حقين يشاء ليحكم ويقدم خلقا جديدا ذلك الله العزيز وَبَرَزُوا إِلَّا أَزْمِيًا فَقَالَ الْضَّعَفُ الَّذِينَ اسْتَجَوْا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَنَ فَلَنْ تُنْقُنُنَّ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَهَذَا اللَّهُ لَهَذِينَ قَوْمٍ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْزِيْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَالَنَا مَحْيِيْسٌ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا أَقُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ وَأَخْلَيْكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعُدُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَنُومُونِي وَلُومُوا عَنفُسَكُمْ مَا أَنَ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إني كفار دون ما أشرت من قبر إن الظالمين رون عذاباً أليم وآخر الذين آمنوا عمل الصالحين جناتاً ليمتع therein أروخاً الذين فيها بإذن ربهم تحيّة فيها السلام ألم ترَ كيف طلب الله مثلاً غرماً طيبةً وشجرة طيّرة النسّاء في يؤتيك لها كل حين بإذن ربها ويرب الله الأمسى للناس العلم يتذكرون ومساء كلمات خبيسة كشهات خبيسة اشتست من فوق الأرض ماذا بمقرار يسبت الله الذي آمن بالقال السابق في العياة الدنيا وفي الله في الظالمين الله ما يشاء وَمَنْ تَعَلَّنَ الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَعَنَادًا ۚ قُمُوا دَارَ الدَّوَارِجِ وَيَصْلُوهُ إِذَ الْقَرَارُ وَيَعْنُونَ إِلَى الَّذِينَ نَادَوْا الْعَصِيمَ ۖ قُلْ تَمَتَّعُوا إِنَّكُمْ مُصِيرُونَ إِلَى النَّارِ ۖ قُلْ مَنْ يَعْذِرُ لَنَا وَنُقَيِّرُ الله <سؤال> الذي خلق السماوات والمروان من السماء الماء أنفع خجرين السماوات اليرغا لكم وسخر لكم الفلك لدهي لهم البعض والعمل وسخر لكم الأنعار وسخر لكم الشرق والرمدائمين وسخر لكم الليل والنعار فأعطاكم كل مَا سألتمه وإن تعدوني متى الله لا تحصوها إن الإنسان لظر ومكفر وإذ قال إبراهي وربي على هذا المنى آمنا واجنوني وغي أن أعود الأصلاب ربي لهم لأضغل كثيرا من الناس فمن تمعني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني يسكنت من زوري بودن وارزق زرع عند بيتك المحرم ربنا لقيت الصنادق من الأقدام من الناس تعي لهم وارزقهم من السمرات علىهم يشرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفي الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحل لله الذي يهب لي على الكبه الإسماعيل وإسهاق إن ربي لسميع الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اوفر لي ولوالدي وللمؤمن يوم يقوم الحساب غَادَرَ الضَّحَارَ اللَّهُ وَفَنَّ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ وَإِنَّمَا يُؤَخِّرُونَ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ وَتَعِينَ لا لَا يَنطِقُونَ إِلَّا ظُلُمَاتٍ وَأَفْيَةٌ وَانْزَلِ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ مُنَذَّعُونَ عَذَابٌ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجْتَاوِزْ أو لم تكونوا أقسمتم قبل من قبلكم علىكم الزوال وسكنتم لمساجين الذين ضربوه أنفسهم لكم كيف فعلنا بمضربنا لكم لمثال وقد مكرم مكر إن الله مكر وإن كان مكرم لتزول منه الجبال لا تحسبنا وما خلف ربعه رسله إن الله أعزيز من يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَدَرَجَ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَشَاوَى جُحُونًا نَذِرَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا قَضَى وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وليعلموا أَنَّمَا هُوَ هو وَاحِدٌ واحد ومن